أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبق تعلو رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتتسالقوا لغة رغم الأزمان لها عبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختار لنا الاسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتادب بادابه والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي ادصله الله شير ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسلاسه المديره على اله وصحبه نجوم الهدى وشموس الرجال ورضي الله على من تبعهم إلى الى يوم الدين تبع القلم الذي رحمه الله ونفعي وياكم رحمه ورضي عنه قال باب النعت قال قال الرحمن الله النعت تابع للمنعود في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل قال الشرح النعت ونقول النعت في اللغة هو الوصف نقول الوصف والله الصفاء معنى واحد والله نقول له النعت إنما النعت بعض النحات يعني يفرق ما بين الوصف وما بين النعت في, في النعت يتغير يتغير والوصف يتغيرش مثلا كما تقول زيد الطويل او زيد بن القصير هذا ما يتغيرش القصير ولا طويل ولا يتغيرش لكن النعت يتغير مثلا القاعد والقائم هذا فيه تغير يعني النعت فيه دائما التغير وشي من زمش حالة في اصطلاح النحويين النعت هو تابع المشتق المشتق يعني ماشي جن أو المؤول بالمشتق يكون المشتق والله مؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعاذ أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه يعني نعت هذا يوضح للمتبوع يوضح الأول لأن لا يدخلوش للإعرابة فرقنا يعني للعراقي المبتدى والخبر والمرفوعات وكل هذه وهذا لل يعني توابع هذا تابعين بارك تابعين لل للاسم الأول ما إذا كان مرفوع الأول يكون مرفوع إذا كان نصو يكون نصو إذا كان مر هو الموضح النعت يوضح لل لما لي في المعرف في هذا في المعرف يوضح لما في المعرف والمخصص له في النكرات النكرات إذا كان الأول نتبعها نكله هذا التابعي يخص بشيء من المخصص والنعت ينقسم إلى قسمين الأول النعت الحقيقي والثاني النعت السببي النعت السببي أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستطيراً هذا النعت الحقيقي يرفع ضمير مستطير يعود إلى المنعود نحو جاء محمد العاقل ماذا نكيب هنا نعلمها؟ وهو جاء؟ أيه؟ العاقل العاقل هذا نعت هو هنا ورفع ضمير وهو رأى الضمير؟ مستتر تقديره هو في العاقل ونعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود الى محمد وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود الى المنعود نحو جاء محمد الفاضل ابوه هذا نعت السبب لعبها جاء <تصفيق> محمد الفاضل, الفاضل <تصفيق> نعت نعت نعت نعت نعت نعت نعت نعت نعت نعت ما الظاهر هنا الفاضل أبو ابو فعل مرفوع وعلى رفعه هو لانه هو مضاف صح في نعت لمحمد وابوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى, إلى محمد جاء, جاء محمد الفاضل أبوه, أبوه. ضمير هذا كل من رجع محمد وحكم النعد حكم النعي إذا كان حقيقه أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره سواء كان حقيقيا أم سبب منها ليستركوا فيه يتبع منعوته في الإعراب في واحد من الإعراب والإعراب عندنا هي الرفع والنصب والخط يأخذ واحد منهم على حسب الله صح في إعرابه وتعريفه تعريف تعرفه وتنكره يأخذ واحد منهم حمزوج سواء كان حقيقيا ام سببيا ومعنى هذا انه ان كان المنعود مرفوعا كان المنعود مرفوعا كان مرفوعا نحو حضر محمد الفاضل او حضر محمد الفاضل ابوه انا يكون مرفوعا وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا نحو رأيت محمدا الفاضله وكان يقول لك رأيت محمدا الفاضل يقول لك أخطعت مشاكل. أو رأيت محمدا الفاضل أبوه وإن كان المنعوت محفوظا كان النعت بخفوضك كذلك <تصفيق> نحو ناظرت إلى محمدين الفاضلي الفاضلي أو تابع محمد لأنه محمد اللي هو المثبوع هو مشروع الفاضلي يكون كذلك أو ناظرت إلى محمدين الفاضلي أبوه الفاضلي أبوه وإن كان المنعوت معرفة كان نعت معرفة كما في جميع الأمثلات السابقة وإذا كان المنعوت نكرة كان النعت كذلك نكرة نحو رأيت رجولا عاقلا هل هذا نكرة ولا معرفة نكرة نحو رأيت رجولا عاقلا أو رأيت رجولا عاقلا أبوه كذلك ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع, يتبع منعوته في تركيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه في الأول الذي كان معنا في الخمسة صح؟ من خمسة صح غيم الخمسة يا غيم الخمسة أهلا غيم الخمسة أو كنزيدوا هنا التذكير أو التأنيث يزيدوا واحد وفي الإفراد والتأنيث والجمع يزيدوا واحد كم يعوده أربعة أربعة هذا إذا هذا إذا كان النعت حقيقيه وما ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكر نحو رأيت محمدا العاقله ما نقولوش العاقله لا ما يجوزش وان كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا نحو رأيت فاطمه المهذبه وكان نقول المهذبه المهذب اي يعني شوفيش وان كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رايتك في هذين المثالين وإن كان المنعوت مثنى كانت كذلك مثنى نحو رأيت المحمدين العاقلين رأيت المحمدين أو تذنية هني النعت يجي تذنية رأيت المحمدين العاقلين ما نقول لش العاقلة وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نحو رايت الرجال العقلاء ونقول رايت الرجال العاقل المجلس أما النعت السببي فانه يكون مفردا دائما نعت الشباب يعني هذه بتحضر وتاخر يكون النعت دائما يكون مفرد دائما بسبب شخص. معم؟ بسبب شخص. ايه. ما يتبدلش. ولو, منعو... ولو كان منعوتهم مثنى. او مجموعة. كما تقول؟ رأيت الولدين العاقلة أبوهما. شوف العاقلة هنا. مفرد ولا لا؟ مفرد ايوه. حتى هما الولدين <تصفيق> ركرهم مثنى. لكن الناس بالسبب دائما يكون مفرد. رأيت الولدين العاقلة أبوهما أي. أي. ما... ياني ياني و... هنا أربو هذه رأيتوا رأيتوا فعلوا فعل ماذا؟ الولدين الولدين هي مفعول به مفعول به هي وعنا متونس به وليه يال جيب السعادة فتحه لأنهم مثلن هاي وعنا ناله عيضة على التسمعات في اسم المفرد العاقلة هنا منعث الولدين منعث الولدين بخصوص هوما من ابو سعيد العاقل اي و ما ترفو دار نسمعهم صح وهو صح الشاهد عندنا وين العاقل يعني ما تغيرش يعني مفرد باقي مفرد حتى أولى الولدين أو التثريج وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم رأيت في العاقل هاي ماذا سيما بعد يام سيما بعد مش مقرر ابوهم هاي مش بياشي سيما سيما بعد هاي ما لا يللا سيفيك ولوك ولا عقلاني يللا فاتا ابوهم هاي هاي هاي هاي لا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي إيه ذوق ال العقل يعني للأهل هل للأهل أبوه أبوهما والله أبوهم وتقول رأيت الأهل العاقل أبوهم ويتبع النعت السببي ما فعله النعت السببي يتبع ما فعله في التذكير النعت السببي يتبع النعت السببي ما فعله في التذكير أو التأنيث تقول رأيت البنات العاقلة أبوهن، وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم، العاقلة أمهم. هنا يعني العاقلة هاي تبعت الأم مؤنثة، الأم مؤنثة العاقلة مؤنثة. يعني تتبع في ما ما بعدهم. فترخص من هذا الايضاح ان النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعةين في أربعة من عشرة النعت الحقيقي يتبع في أربعة في أربعة من عشرة هو عشرة صحيح فضل ربعة من واحد من العشر واحد بين الإفراد صح. واحد من الإفراد، واحد من التثنية والجمع، واحد من الرفعي والنصبي والخفض، واحد من التركي والتأنيث، واحد من التعريفي والتنكير. إيش حاله صار أسمهم؟ صح. واحد من الإفراد، والتأنيين. واحد من الرفعي والنصبي والخفض، واحد من التركي والتأنيث. واحد من التعليف هو التنقر 4 من منها من عشر وتعسب انتقها مع عشر احنا خلينا من هو واحد واحد والنعت السبابي يتبع منعوته في اثنين من خمسة النعت السبابي يتبع منعوته في اثنين من خمسة واحد من يمين الرفاء واحد من الرفاء والنص والخط يأخذ واحد من واحد من التعريف والتنكير شوش هنشوش وهي تبع مرفوعه والذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث هذه هذه من خمسة وهما التذكير والتأنيث ولا يتبع شيئا في الإفراد ولا يتبع شيئا في الإفراد يو التثنية والجمع أنا بل يكون مفردا دائما في النعمة السبع وأبدا والله أعلم النعمة اللّه النعمة الله. اللّه الحقيقي هو قلنا ما, ما رفع ما رافعه ضمير مصطفى ضمير مصطفى الحقيقي يعود يعود إلى من يعود يعود يعود إلى من صح هذا لا لا ما رفع ضمير المصطفى يعود الى النعود تقول مثلا جاء محمد العاقل أيوة العاقل هنا نعد بمحمد وفيه ضمير هنا ضمير الصادر يعود صح. يتبع المنعود هذا النعت الحقيقي يتبع المنعود في اربعه من عشره اولا الإفراد ياخذ واحد ااا تراد التثنيه والجمع ياخذ واحد وياخذ من الرفع والنصب والخفض ياخذ واحد ومن التاكير والتانيث ياخذ واحد ومن التعريف والتنكير ياخذ واحد المجموع أربعة 4 صح السببي يا ما رفع اسما ظاهرا السبب هو ليرفع اسمًا ظاهراً ظاهراً مُوَشِّيًا مُصْطَفِرِ كِمَلْ نَعْتِ الحَقِّ يرفع ضمير اسمًا ظاهر متصلًا يكون متصل بهذا كل الظهر كل مت متصلًا بضمير يعود إلى من عود نحو جاء محمد الفاضل أبوه أبوه هنا فيها ضمير ولا لا ضمير هذا اللي منين يجي يتبع منعوته في اثنين من 5 يتبع المنعوت اثنين من خمسة مليك. اولا ياخذ واحد من الرفع والنصب والخفض وياخذ واحد من تعريف التنكير ويتبع ما بعده في واحد من الاثنين التذكير والتانيث وهو دائما يبقى ثلاث مفرد المفرد اي يكون دوم مفرد, مفرد. هي. هي. مفرد. مفرد. مفرد. في سبب شيء زي مثل السبب ها ايه صح التذكير والتانيث ملاحظه وين يكون مفردا دائما يكون دائما التوكل والتثنية والله يكون جمع والله مباركين. تنعت دائما النار جاء محمد مثلا العدد جاء محمداني العدد الى اخره فيها من قدر الكفاية سبحان الله الرحيم وعزة الله يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله في العالمين التوابع باب النعت النعت قد قال ذو الألباب يتباع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير